و َ ن ف ق و ا مما رزقناكم َََُْ من ِ قبل َْ ان ي َ أ ْ ت ِ ي يوم َْ لا بيع فيه ِِ ولا ََ خله ُ ولا ََ شفاعه َََ ة والكافرون َََُِ هم ُُ الظالمون ََُِّ الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم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 الله ولي الذين آ م ن و ا يخرجهم من الظلمات إ ل ى النور والذين كفروا أ و ل ي ا ؤ ه م الطاغوت يخرجونهم من النور إ ل ى الظلمات أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب النار هم فيها خالدون أ ل م تر إ ل ى الذي حال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 قال فخذ أ ر ب ع ة من الطير فصرهن إ ل ي ك ثم اجعل على كل جبل منهن ج ز ء ثم ادعهن ي أ ت ي ن ك سعيا و ع ل م أ ن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أ م و ا ل ه م في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل, كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل س ن ب ل ة م ئ ة ح ب ة والله ضاعف لمن يشاء والله واسع عليم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 والله غني حليم يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تبطنوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس. الناس ولا يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر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 ومثل الذين ينفقون أ م و ا ل ه م ا ب ت ر ا ء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنه بربوه اصابها وابل فاتت اكلها ضعفين فان لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير Allah. Allah.